مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا طيقا مقرنين دعوه نالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا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 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَظُنُّونَ لِقَاءَ اللَّهِ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْفَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَاعْتَوْا عُتُواً كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا أُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا وَقَدْ إِنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ أُسْتَقَظُوا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشْقَقُ السَّمَاءُ بِغَمَامٍ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا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 رناهم تدميرا، وقوم نوح لما كذبوا غوس لا وجعلناهم للناس آية، واعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادم وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا. وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًا تَبَوَّأْنَا تَذْكِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَحْزُنُونَ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 وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدَهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ مُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا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 وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده قبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به طبيرا.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 يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما قالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما